أحكمت آياته ثم فصلت من لدو الحكيم خبير ألا Abou ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الا نگو mm -hmm. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ كفروا إلها فلا يوم يأتيهم ليس مصر الله <تصفيق> Na go la ای mmaamu a na Right. دا ان كان الذين ليسهم في النار خيرا الى النار لنزالكم في النار خيرا النار It's one ومن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد المت ويتلوه لا تستقم في مياثم من نغول مَنِ أظلم عَلَىٰ مَن على الله كذبا يَنقُذَهُ O إن <تصفيق> النبي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخَذَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ وَذَكَرُ <تصفيق> اللَّهُ